Book 2 42 42 42 Stadsbezoek Ziyarat al Medina Ziyarat al Medina Is de markt zondags geopend? Hal yaftah as-souq? أيام الأحد؟ هل يفتح السوق ايام الاحد is de boer maandags geopend هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين is tentoonstelling geopend هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء is de dierentuin swoensdags geopend? Hel hayawan, Hel Is het museum donderdags geopend? Hel muthaf, هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يفتح الجاليري أيام الجمعة؟ هل يسمح بالتصوير؟ هل يسمح بالتصوير؟ هل ينبغي دفع دخول؟ هل يجب دفع رسم دخول؟ What is the كم يكلف رسم الدخول؟ كم يكلف رسم الدخول؟ Is er korting voor groepen? هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للمجموعات؟ هل يوجد تخفيض للاطفال؟ هل يوجد تخفيض للأطفال؟ هل يوجد تخفيض, للأطفال؟ هل, يوجد تخفيض هل يوجد تخفيض للطلاب؟ What for wat Hoe oud is dat gebouw? Kem oud is dat gebouw? Hoe Wie heeft dat gebouw? gebouwd? dat gebouw? Ik dat gebouw? voor architectuur. انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم مي فور كونس أنا مهتم بالفن انا مهتم بالفن مي فور شيلدر كونس مهتم بالرسم مهتم بالرسم